وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْذَا كُنَّا تُرَبًا وَآبَاؤُنَا أَيْنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ ذُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ بَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى أَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِيَ هم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ